أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون طم بكم عمي فهم لا يرجعون أو مِنَ من السماء فيه ظلمات ورعد وبرط يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت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 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كل ما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا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 والذين كفروا وتذبوا بآياتنا أولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا, وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا ترهبون وامنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول تافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الرافعين أتأمرون الناس بالبد وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون و بالصبر و الصلاه و انها الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقون ربهم و انهم اليه راجعون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم و وأني فضلتكم على العالمين واتقوا لوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل, ولا يقبل منها شَفَاعَةٌ ولا يؤخذ منها عَدْلٌ ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم, أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ اذا فرقنا بكم البحر فان جيناكم و اغلقنا الفيزاون وَإِذْ انتم تنظرون و لَيْلَةً ثُمَّ موسى اربعين ليلا بَعْدِهِ ولدنا من ثُمَّ عَفَوْنَا مِنْ ظالمون ثم لَعَلَّكُمْ عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وَإِذْ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وَإِذْ قال موسى لقومه يا قوم إِنَّكُمْ ظلمتم أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا, فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو الثواب الرحيم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 وَنَغْفِرُ مَا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فريق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَعَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا بما بِمَا الله اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا عند ربكم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوْكُمْ بِهِ يعلم رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أولا يعلمون أن الله يعلم ما وما يعلنون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 وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتُذَكَّرَ تُمْمَتَ وَلَيْتُمْ إلَّا قَرِينًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ عَرِيضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ ذَقَقٍ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءً كُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أقررتم وأنتم تشهدون.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 بئس ما اشتروا به فُسِهُمْ مَنْ أن يكفروا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا من يشاء اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى على يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وللكافرين عذاب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 والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم احرصا الناس على حياه من الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الفساد وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدو لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا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 وكلا عَاهَدُوا عَهْدًا عهدا نبذه فريق منهم بل لَا لا يؤمنون جَاءَهُمْ جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين الْكِتَابَ الكتاب نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون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 ان الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى تلكم عنيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست على النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يترنّ الكتاب فذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.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 يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وأني،, واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل, ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون وَإِذِ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأدمه قال إِنِّي جاعلك للناس إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وَإِذْ جعلنا البيت مَثَابَةً للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والرّبع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا من وارزق أهله، ورزق أهله من الثمرات من نمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر مَتَلُّه قِيَّاً ثم أَضْرُرُه إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم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 ووصى بها إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بني بَعْدِهِمْ إِنَّ اللَّهَ اصطفى لكم الدين فلا تموتن عَلَيْكُمْ يَا مسلمون إِنَّ اللَّهَ شهداء لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا قال لبنيه ما كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ الْمَوْتُ إِذْ مَا مِن بعدي وقالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحدا اله واحدا ونحن له مسلمون تلك كونتم قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هدى او نصارى تهتدوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ, وما أنزل إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيسَى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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كتم شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تلك أُمَّةٌ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها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 وَإِن كانت لَكَبِيرَةً إلا على الذين هدى الله وما كان الله لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلمولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة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 ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي, تجري والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وانزل الله من السماء وما أنزل الله من ماء فاحيا به الارض بعد موتها فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون وَمِنَ النَّاسِ من يَتَّقِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ فَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَتَبِرُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا بَلْ نَتَبِرُ مَا أَلْفَينَ عَلَيْهِ أَبَانَ وَلَوْ كَانَ أَبَانُهُمْ لَا يَعْتَرُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه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 ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني واليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم أَيْنَ الله أنكم كنتم تَخَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وعفى عنكم فَتَابَ عَلَيْكُمْ وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما فَالآنَ الله لكم مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُنُوا الخيط الَّذِينَ من الخيط الصَّلَاةَ من الفجر ثم تَضَرَّعُوا الصيام اللَّهِ الليل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 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ مِنْ دَاخِلِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ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 فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إِذَا رجعتم تلك عشرة كَامِلَةٌ ذلك لمن لم يكن أَهْلُهُ حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أَشْهُرٌ معلومات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 فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكرواه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم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 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله روح بالعباد يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينغور إلا أن الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضى الأمر وإلى الله ترجع فالبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدل نِعْمَةَ الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب سين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة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 ام حسيتم من تدخل الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله فلا ان نصر الله قريب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 ولا تنكحوا المشركات حتى ولا ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم هؤلاء يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمعفورة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألون عن المحيض، قل هو أذن فاعتزلوا المحيض وَلَا فاعتزي النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ مِسَاءُكُمْ حَرْفٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْفَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ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 للذين يفلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاقوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروق ولا يحل لهم أيكتم ما خلق الله في أرحامهن، ولا يحل لهم أيكتم ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وذعولتهن حق بردهن في ذلك إن رادوا إصلاحا.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 ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اديتموهن شيئا الا ان يطوفن ان يقيم حدود الله وان قمتم من يقيم حدود الله فلا جناح عليهما ما في مفترت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فانا انتهم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنفح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 واذكروا نعمة الله عليكم وما أنسل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعبروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا فلا تعبروهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون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 والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير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 متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم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 فإن خرجن فلا عَلَيْكُمْ عليكم فيما فِي في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم، وبالمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فذلك يبين الله لكم لَعَلَّكُمْ لعلكم تعقلون، فلم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت،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 ألم درى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي إذ قالوا لنبي له ملكا قاتل في سبيل الله قال هل عصيت من كتب عليكم القتال ألا تقاتلون قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين فقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أَحَقُّ بالملك منه ولم يُؤْتَ سَعَةً من المال قال إِنَّ الله اصطفاه عليكم وزاده في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم ان اية ملكه ان ياتي التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحملوه الملائكة ان في ذلك لاية لكم ان كنتم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 قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برسول لجالود وجنوده قالوا ربنا أفرض علينا صبرا وثبت أقدامنا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 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حَبَّةٍ أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مِائَةُ حَبَّةٍ والله يضاعف لمن يشاء والله غاسع عليم الَّذِينَ ينفقون أموالهم في سَبِيلِ الله ثُمَّ لا يتبعون ما أنفقوا ولا أذى أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع هذا والله ولي حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بِالْمَنِّ والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بِالْمَنِّ والأذى كالذي ينفق مَالَهُ رئاء النَّاسِ ولا يؤمن بالله واليوم الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كمثل صفوان عَلَيْهِ تراب فَأَصَابَهُ وابد فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين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 ايود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فاصابها اعصاب فيه نار فاحترقت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 واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله آسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وَمَنِ انْفَقَ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرَ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ صَاحِبٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تبتم فلكم رؤوس أَمْوَالِكُمْ لا تظلمون ولا تظلمون وَإِن كان ذو عسرة فنظرة إلى وَأَن وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَرٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ فاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الله فليكتب وليملئ الذي عليه الحق وليتقي الله ربه ولا يبخس منه شيئا فَإِنْ كان الذي عليه الحق سفيها أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يستطيع أَوْ لَا يستطيع ان يمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم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 ذلكم اقصق عند الله واقوم بالشهاده وادنى ان لا تغتابوا الا ان تكون تجاره حاضره الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح لا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم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 فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا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 وعب عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين